ويومئذ يَفْرَحُ المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الْآخِرَةِ هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم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 فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات وَالْأَرْضِ وعشيا وحين تصهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت مِنَ الحي ويحيي الْأَرْضَ بعد موتها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 ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قامتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه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 إن شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سعاء تخافونهم, تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم خير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله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 فآتِذَ الْقُرْبَاءِ حَقَّهُمْ وَالْمِسْكِينَ وَبِنَ الْسَّبِيلِ أَوَلَمْ يَرَوُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فتاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا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 فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضر بلاد الناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون.